يَوْمَئِذٍ يَوْجَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تَسَاوَى بَهُمْ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا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 مَرُضَاءَ أَوْ عَلَا سَفَرٌ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ بِكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَاءً أَمْ فَتَيْمًا مُّصْعِدًا طَيِّبًا فَمَسْحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ